مدرا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أقوى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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عطوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا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 مما خصيتهم أغرقوا فأدخلوا نار فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تغره يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا